Música تانيسكم <تصفيق> العيود العيود تاني العين لي عطلي انا Neri menti wajsforni فرني اي الصبر والحق لبني راني مميتي واش صبرني ورمه في ديرانا يا الغرام قولوا لي يا وجه الحب حرام جيت نسالكم وينفر مرطرق <تصفيق> يا من <تصفيق> القلب <تصفيق> انا بحال رني منطق ويا احبابي خد عقلي وستق انا بها رنيم من قار ويا احبابي خد عقلي افتاد